بسم الله الرحمن الرحيم الى سماء فطرته الى الكواكب استمىذن ذهابوا وضموا الى الكون موثبات يا ما دركنا انت شان كريم الذي خلقك فسوىك فبعدنك في اي صوره ما شاء يا رسمت كلا فتحكمون بالليل وان عليكم لحاجه يوم يا حراما فسب يعلمون ماذا تفعلون حراما في يعلمون ما تحالون. ان الابرار لفي نعيم. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما همنا لا أدراك ما يوم الدين ثم لا أدراك ما يوم الدين يوم لا تمرك نفس لنفس شيئا يوم لا تمرك نفس لنفس شيئا والأمر